دعوات الأوقات دعاء برات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن كنت كتبت اسمي في ديوان السعداء فأثبت وإن كنت كتبت اسمي في ديوان الأشقياء فامرو فإنك قلت يمحو الله ما يشاء ويتبت عنده أم الكتاب وهذا الدعاء يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة البرات كفيرا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك دعاء برات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير الراجعي ويا جار المستجير ويا صريخ المستصريخين يا أمان الخائفين يا دليل المتحيرين يا غيات المستغيثين يا أرحم الراحمين اللهم إن كنت كتبتني في أم كتابي عندك شقيا فمه أني اسم الشقارة وإن كنت كتبتني عندك سعيدا فأثبت وإن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك محروما مقترا على رزقي فامح عني حرماني وتقتير, وتقتير رزقي واكتبني عندك غنيا موثقا للخير ووسعا على رزقي فإنك قلت في أم الكتاب يمع الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجل الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبغم اكشف عني من البلاء ما أعلم وما لم أعلم واغفر لي ما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصل الله على سيدنا محمد وآل وعلى آله وصحبه وسلم دعاء الرجب نقرأ كل يوم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبعض المشايخ نقرأ هذا كفيرا في رجب أستغفر الله الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام وعن ابن عباس رضي الله عنه من قرأ هذا الاستغفار في رجل سبع مرات لم يكتب له ذنب أستغفر الله الأظيم الذي لا إله إلا هو العيد القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياتا ولا نشورا دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني هذا الدعاء يقرأ في شهر صفر الخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك الحمد شكورا ولك المن فضلا وأنا عبدك أرفا وأنا لذلك أهلا أستودعك نفسي وديني ودنياي وآخرتي وخواتي مع وعملي وأستودعك جميع أمتي محمد صلى الله عليه وسلم بشدة عولك وبطشك وقوتك فإنك أستوقيك صان وحكمك نافذ وحكمك نافذ نافذ وحكمك نافذ وقطارك غالب يا أحكم الحاكمين ويا على الحاسبين يا أكرم مأمول وأجود مسؤول يا حي يا قيوم، يا قديم، يا فرد، يا بيت، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يا عزيز، يا وهاب، وصلى الله على خير خلقه محمد، وآله وصحبه أجمعين إذا نظر في السماء ونظر إلى النجوم، يقرأ هذه الآيات ربنا ما خلق هذا باطلا سبحان كفقن عذاب النار تبارك الذي جعل في السماوات روجا وجعل فيها زراجا وقمرا مينا جعاء عشرة من قرأه أمن من كل سوء اسم الله الرحمن الرحيم الله ما أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضل جودك وكرمك المؤلّي هذا عام جديد قد أقبله أسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وأعبانه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستشفاء بما يقربني أيك هذا الجلال والإقام برحمتك يا رحمن راحم دعاء آخر سنة الله ما علمت منه اللهم ما علمت من عمل في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم تره ولم تنهجا علمت عني فعفت بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصوميتك اللهم إني أستغفرك منه تغفر لي وما علمت فيها مما تره لبعثني عليه فتوابه فتقبلهم مني ولا تقطع رجائي منك يا كل جوعا محرما وأول السلتي سبحان الله من الميزان ومن تهل علمي ما مبلغ الرطاي العرش لا الجاء ولا من من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفق والوَتْر وعدد كلمات الله طواماتي برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين